بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوت والليل إذا يس هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد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 ان ربك لبالمرصاد فان الانسان اذا ما بتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيكون ربي اكرما وانما اذا ما بتلاه فقدر عليه رزقه فيكون ربي اهانا كلا بل لا تكرمون اليتين وَلَا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذ دُكَة الأرضُ دَك دَكك وَج ربَّكَ وَالمَلككُ صًَّا صَّ وَج أََوْمَئِذٍ بِجَهنم يَومَئِذِ يتَذَكررُ الْ الإِسَانُ وَأَن نَهُ